على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وبقي أن نمر سريعا على القسم الثاني من أقسام الإجماع وهو الإجماع السكوتي قال المصنف رحمه الله تعالى وعفى عنه النوع المتقدم للإجماع يسميه الأصوليون بالإجماع الصريح وهو حجة قطعية ملزمة هذا فيما ذهب إليه المصنف من كون الإجماع هو ما أجمع عليه المسلمون مما هو معلوم من الدين بالضرورة غير أننا نبهنا في اللقاء قبل الماضي إلى أن الإجماع الذي يكثر ذكره في كتب ما رحمهم الله تعالى هو ما اتفق عليه مشتهد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته من الأحكام الشرعية قال أما, الأج أما الإجماع السكوتي فهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منه معتراف ولا إنكار فطائفة تكلمت وأخرى سكتت فاعتبروا السكوت علامة على الرضا بقول من تكلم فلهذا سموه إجماعا طائفة تكلمت وأخرى رضت أو رضيت إذن الجميع موافقون على هذا الرأي وهل يعد حجة أم لا اختلفوا فيه على ثلاثة مذاه الأول ليس بحجة ولا يسمى إجماعا وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة قالوا كيف يقول الساكت ما لم يقل يعني كيف ينسب إلى الساكت قول لم يتفوه به على أن الساكت لا يجزم أنه بلغه ذلك القول ثم لو بلغه فجائز أن يكون منعه مانع من الاعتراض ربما كان الهيبة للقائل أو الخوف أو لأنه يرى أنه لا إنكار في موضع اجتهاد كما يجوز أن يكون أنكره ولم يبلغنا أو لغير ذلك هذه بعض الاعتراضات التي خرج منها الشافعي في قول والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة إلى أن الإجماع السكوتي ليس بحج لأن الطائفة التي سكتت لا ندري لماذا سكتت ربما كان الهيبة للقائل قد يكون القائل ذا سلطة تنفيذية تنفيذية أو رئاسية أو نحو ذلك واختار رأيا فهاب الآخرون أن يخالفوه أو لأنه يرى أنه لا إنكار في موضع اجتهاد أو قد يكون أنكر ولم ينقل إنكاره هذه هي الاعتراضات التي ذكرها المصنف يبقى الأصل في هذا القول إنه لا ينسب لساكت قول لماذا؟ للأسباب التي ذكرها المصنف وأضاف بعضهم أنه ربما لم يبلغه ما قاله المجتهدون الآخرون أو كان متوقفا في المسألة لأن الحق لم يظهر له بعد لكن في الحقيقة كل هذه الاعتراضات يمكن الاعتراض عليه لأمور أولها الهيبة للقائل هذه الهيبة لا يتصور وجودها مع كل مجتهد لأنه قد يتبنى صاحب السلطة قولا لبعض المجتهدين ثم يأتي البقية الباقية من المجتهدين فمنهم من يهاب مخالفة صاحب السلطان ومنهم من لا يهاب طيب لو افترضنا جدلا إن الجميع خافوا وهابوا هذا السلطان أن يتكلموا بمخالفته معلوم أن لكل واحد بطانة وتلاميذ مقربين فيمكن أن يسر بمخالفته إليهم على أن يحدثوا بذلك بعد موته أو قد يكون صاحب هذه السلطة يموت قبله فينشر قوله واعتراضه على الآخرين فلا يسلم بمسألة الخوف هذه الأمر الثاني احتجاجهم بأنه يعني هذا الساكب هذا الساكب لم يطلع على قول المتكلمين نقول هذا بعيد لأن المجتهد من شأنه أن يبحث ويستقصي مجاري الأمور ولا يظن به من الخمول والكسل ما يحول بينه وبين معرفة آراء الآخرين ولو وصل إلى هذه الدركة لربما طعن في اجتهاده ربما يقول قائل إن هذا لا يستحق أن يكون من المجتهدين لأن شرط المجتهد إن يكون مشتهد يعني الاجتهاد يقوده دائما إلى البحث والتنقيب والتفتيش حتى في دقائق في دقائق الأمور فأمر يتكلم به بعض الفقهاء ولا يطلعه عليه غالبا ما يكون نادرا مسألة إنه يرى أنه لا إنكار في موضع الاجتهاد نعم لا إنكار في موضع الاجتهاد ولكن المناقشة لي معرفة الرأي الأرجح هي دأب أهل العلم رحمهم الله تعالى وكان من هدي السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يسكتون حتى على صغائر الأمور حتى دقائق الأمور ما كانوا يسكتون عنها فعلى سبيل المثال مثلاً كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطوف مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فكان معاوية يمسح أركان البيت الأربعة بيمين كعبة لها أربعة زواي كل ما يمر بزاوية أو بجانب يمسحها بيمين قياسا على مسح الجانب الأيمن أو مس الحجر الأسف فقال له ابن عباس لما تمسح الأركان الأربعة ليس من البيت شيئا مهجورا البيت كله معمور ومقدس عند الله عز وجل فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح إلا الركنين اليمانيين الحجر وما قبله والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدق فمثل هذا الأمر اللي يبدو بسيطا لم يمتنع ابن عباس من الإنكار على معاويد رضي الله تعالى عنه في مسائل كثيرة يضيق الوقت عن سردها فمسألة إنه يمنعه من الكلام إن المسألة تتسع للرأي والرأي الآخر أقلم فيها إنه هيدكر قوله من شاء أن يعمل به فليعمل به بل إن المساء الاجتهادية التي تحتمل وجهتي النظر واجب كل مكتهد أن ينشر قوله ويدافع عنه لأنه يدين الله عز وجل به يعني رأي بيتعبد به للحز وجل وبيرى إنه والصواب يسكت ليه عن إظهاره وإفشائه والدفاع عنه طالما إنه يرى إنه الصواب فمثل هذا لا يسكت عنه طيب هيقولهم إنه لم يجتهد في المسألة توقف لأن الحق لم يظهر له هل بموافقة المتكلمين أم بمخالفتهم؟ نقول من اجتهد حجة على من لم يجتهد يبقى هو في هذه المسألة ليس مشتهدا وبالتالي لا يعارض بسكوته قول من تكلم لأن من عرف حجة على من لم يعصد والاجتهاد يتجزأ ممكن يجتهد في باب ويسكت في باب أخ يبقى يصبح في هذه المسألة اللي سكت فيها غير مكتهد وبالتالي كلامه او سكوته غير معتبر لان احنا بيتكلم الان عن ايه عن مكتهدين فالظاهر ان كل هذه الاقوال فيها ايضا ايه فيها ايضا نظر القول الثاني ان الاجماع السكوتي حجة قطعية وهو قول بعض الحنفية والحنبلة وهذا بعيد جدا يعني وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه اللي قالوا ليس بحجة ولا يسمى إجماعا بعدم واللي قالوا حجة قطعية أبعد منه القول الوسط إن حجة ظنية وهو قول للشافعية رحمه الله وبعض الشافعية والحنفية وكذلك بعض الحنفية أيضا واستدلوا أي اللي قالوا بإن الإجماع السكوت حجة ظنية طائفة تكلمت وطائفة سكتت قالوا بأن الاحتمال الوارد على رضاء المجتهدي وعدم رضاء اللي قالوا حجة قطعية احتجوا بأن السكوت في الأصل علامة على الموافقة والرضاء لكن هذا ليس مضطرضا إنما هو في حالة وحدة فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيه اللي أما اسألت إيه البكر تستأذن وإذنها صماتها لماذا؟ لأن الفتاة البكرة ليس عندها من الجرأة انها تصرح تريد أو لا تريد بس الكلام ده كان أيام الحياة أما الآن يتأتي به إلى أبيها وتقول هذا جاء لكذا وكذا وكذا إننا سنتحدث عن أيام نسأل الله عز وجل أن تعود فالحاصل أن نفس صلى الله ذكر هذا من هذا الباب من البنت إذا كانت من صاحبات الخدور وصاحبات الحياء يمنعها حياؤها أن تصرح بأنها راضية بهذا أو عن هذا زوجا لها فكان يكتفى منها بالإيه بالسكوت ومنه اشتهر هذا القول أن السكوت علامة الرضا لكن لا يلزم أن يكون ذلك مضطرضا لأننا ممكن فعلا أشكت في موقف بيتكلم فيه متكلم وذكر حديث وسورني الشك في صحة هذا الحديث لكن لست على يقين من ضعف السبيل الوحيدة أمامي إيه؟ إن أسكت حتى يتبين لي الموقف ولا أبادر بالإنكار وقد يكون هو المصيب فأنا سكت ولست راضية إذن مسألة ان السكوت علامة الرضا ليست إيه؟ ليست مضطرضة قد يكون عن رضا وقد يكون عن جهل وقد يكون عن خوف وقد يكون عن توقف قد يكون عن أي سبب من الأسباب سواء تنرضى أو غير وبالتالي قلنا إن هذا القول بعيد جدا لأن السكوت لا يدل على الرضى دائما القول الثالث قلنا إنهم قالوا حجة ظنية واستدلوا بأن الاحتمال الوارد على رضى المشتهد وعدم رضاه يجعل الجزم بموافقته ظنيا يعني احنا قلنا ايه المجتهد اللي سكت اما انه سكت عن رضا او عن غير رضا والدلالة الظنية هي ايه محتملة اوجها متعددة يعني تسمع النص سواء كان قرآن او سنة تقول هذا يحتمل كذا من المعاني أو كذا من, من المعاني فيسمون ذلك دلالة ظنية طالما إن الوجوه محتملة اثنين تلاتة اربعة اكثر اقل يبقى داب يقولوا علىها دلالة ظنية إنما الدلالة القطعية لا تحتمل إلا وجها واحدا كما ذكرنا ذلك من قبل يعني عندما يقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم خلاص النص في معروف كل الدنيا عرف النصف مقداره كام هو نص لا يختلف الناس في شيء من ذلك لكن عندما يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القر يحتمل الطهر ويحتمل الحيط فبنقول ان الآية دلالتها على ان المرأة تعتد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض ظنية. لأنه يحتمل كده ويحتمل فدي بنسمى دلالة إيه؟ ظنية. فهنا نفس الكلام. بنقول المجتهد. اللي سمع قول لمجتهدين آخرين. سيكت. إما لموافقته لهم وإما لغير ذلك. طالما قلنا إما وإما يبقى إيه؟ أصبحت ظنية. قال لكن لما كان الأصل أن العالم لا يسكت في الموضع الذي يقتضي البيان دل ذلك على أنه موافق على ذلك القول الذي بلغه أصل العلماء بما أخذ الله عز وجل عليهم من الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه أن يتكلموا خصوصا مع الوعيد الشديد الوارد في حق من علم حقا وكتمه أو علم باطلا وسكت عليه فشأن العالم أعلى من أن يسكت عن حق أو يسكت على باطل فلو كان يعتقد بطلان هذا القول الذي تحدث به أو قال به جماعا من المجتهدين فكان يلزم ايه الاعتراف لأجل هذا جعل قوله موافقا لمن تكلم وسمي اجماعا من هذا الايه من هذا الباب قال وطائفة من الفقهاء قص هذا النوع من الاجماع بالصحابة دون من بعدهم لأن منصبه مشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة وسيأتي في مذهب الصحابي بيان درجته هذه مسألة منطقية إلى حد كبير إن جرئة الصحابة في مخالفة والإنكار على المخالف أشد من غيرهم لكن لا شك ان العلماء لهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل من النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وإلا ما استحق أصلا أن يكون علماء لأن أصل في العالم هو الذي يعلم فيعمل بعلمه فيدعو إلى ما علم وعمل هذا الأصل في العالم ولكن كونوا ربانيين قالوا الرباني هو الذي تعلم ثم عمل ثم دعا إلى ما علم هو ده العهد ده اللي يستحق لفظ العال وإن كانت الآن أصبحت يعني كلاء مباحا يطلق على كل انسان وفي أي هذه المذاهب الصواب احنا قلنا عندنا طرفين ووسط طرف بإنه ليس إجماعا ولا حجة طرف تاني حجة قطعية طرف وسط إن حجة إيه؟ ظنية قال إن معرفة واقع استعمال هذا النوع من الإجماع يساعد على إدراك المذهب الصحيح من هذه المداه هذا الإجماع هو الذي يدعى في كثير من المسائل الشرعية يعني الذي يحكيه مثلا ابن عبدالبر أو ابن المنذر أو الإمام النووي أحيانا أو الحفظ ابن حجر أحيانا يقولون أجمع العلماء على كذا فمعنى إيه إنهم وقفهم على أقوال كثر من العلماء اللي تكلموا في هذه المسألة فوجدوه متفق ولم يقفوا على قول يخالف هذه الأقوال فاعتبروا إيه إجمع سكوتي وحكوه إجمع وأحيانا يصرح بعضهم بهذا كابن عبد البلاثل يقول اتفق العلماء الذين وقفنا على أقوالهم أو نقلت إلينا أقوالهم على كذا لا نعلم لهم مخالفا فبعضهم يحكيها بهذا النمط والبعض الآخر يحكيها على إنها إيه؟ على إنها إجماع ويكون المقصود هو الإجماع الإيه؟ الإجماع السكوتي طائفة تكلمت وطائفة سكتت فأخذوا سكوتهم على إنه رضا أو قال وهو مبني على أن الفقيه تتبع المنقولة عن الصحابة والتابعين مثلا من الآثار والأخبار في تلك المسألة فوجد جميع تلك الآثار قد اتفقت على حكم واحد ولم يجأ أحد من أهل زمانهم من نقل عنه خلافهم فأجرى ذلك منهم على أنه إجماع وإنما هو في الحقيقة هذا النوع من الإجماع الإجماع السكوتي أما أن ينتشر القول ويبلغ جميع المشتهدين فلا تظهر منهم له مخة فهذا يستحيل أن توجده مسألة واحدة توفر فيها هذا الوصف والشافعي رحمه الله له من الكلام ما يدل على أن القول بهذا على هذه الصورة لم يعرف إلا في زمانه فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود وما كان رأيا يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامة على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدعى فيطلع من لم يدعيه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الزمان يعني كأنه بيجنح إلى الرأي الأول الذي فيه أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجه لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن أعدل الأقوال في هذه المسألة إن حجة ظنية إلا أن يتبين لهؤلاء الذين تكلموا مخالف وهذا ما رجحه الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه المهذب في علم أصول الفقه ذهب إلى القول الثالث ونسبه إلى جمهور العلماء وأصاب في ذلك يعني هو فعلا القول بأن الإجماع السكوت حج ظنية هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وعلل ذلك بعدة أمور أولها أنه لو اشترط لانعقاد الإجماع أن ينص كل واحد من المجتهدين على رأيه صراحة لادى ذلك إلى عدم الإجماع أبدا يعني لو إن عندنا مثلا في عصر من العصور مئة مشتهد فتكلم منه بخمسون لو اشترطنا أن كل واحد منهم ينص على حكم المسألة قولا بلسانه فلا يمكن أبداً هننقف على مسألة واحدة من مسألة الإجمع ده حتى ربما اللي أجمع عليه العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة لم ينص على ذلك كل العلماء لكن المسألة مسألة إيه؟ همم فبعض المجتهدين تنشط همتهم وتتوفر على بيان الحكم ثم ينظر الآخرون فيجدون قولهم موافقا لقول من تكلم فيقولون الحمد لله أنهم كفونا مؤنة الحديث وذا كان دأب العلماء سابقا إن كان كل واحد منهم يتمنى ويود لو أن أخاه كاهو القول في المسألة ربما تمر المسألة على أكثر من ثلاثين واحد كلهم ينقلها إلى جاره حتى تصل إلى الأول وجعلوا ذلك من أدب الفتوى بخلاف هذه الأيام نتجد المبادرة إلى الابتاء أصبحت شأن كل من هبه دب ولا يكاد أحدهم يتذكر أنه موقع عن رب العالمين تبارك وتعالى وأنه عندما يقول حلال وحرام إنما يجعل من نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر ندا لله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولذلك أحسن للمنا أب في أول درس من دروس الحاكم إن لابد أن يكون المتكلم في الأحكام الشرعية متثبتا مما يتكلم فيه ولا يلزمنا قبول قوله إلا بحجة بينة وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد ألزم المشركين بذلك فما الظن بالمسلمين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هو ده الدين لأن الدين ليس ملكا لأحد ولكن أنت تتكلم في الدين إذن تقول حلال وحرام لأن الله حل بكذا أو حرم بكذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في باب الحل أو في باب المنع أو نحو, إيه أو نحو ذلك فأقول كثير من العلماء يكتفون بأقوال غيرهم طالما أنها توافق ما ظهر لهم ولا يلزم أن يتكلم كل واحد يقول له عندك حق ما قلته هو الحق أو ما حدثت به فهو الصواب هذا لا يمكن أبدا يعني الآن هل يحدث هذا حتى في مجلس مثل هذا أنا أتكلم الآن وكل اللي جلسين أظنهم بي وفقوني هل يقولوني الآن انت مصيب ما أحد يتكلم خلاص المهم أنه إما أن يكون في نفس مستوية فيوافقني على ما أقول أو أعلى مني ويرى أن كلامي مضبط فساكت لأن الكلام منضبط ما يعني ليس له وجه أن يعترض عليه أو أو يكون أقل وهذا طبعا خارج من دائرة الموافقة أو المخالف إذن لو اشترطنا أن كل واحد نص على رأيه في المسألة ينص على رأيه في المسألة صراحة ما وجد إجماع قط وذي فعلا حجة قوية وملزمة للمخالف الامر الثاني الوقوع يعني وقوع مثل هذا النوع من الاجماع والاعتبار به قال الوقوع حيث ان المجتهدين من التابعين كانوا اذا علموا بقول صحابي في مسألة وقد انتشر هذا القول وسكت بقية الصحابة عن الانكار وكانوا لا يجوزون ال... كانوا لا يجوزون العدول عنه يعني لو علم التابعون أن صحابيا أو اثنين قالوا في مسألة بقول ما وانتشر هذا القول بين المسلمين ولم ينكر كانوا يقولون هذا إجماع ولا يحدثون قولا يخالفه أو يعترضون عليه بالإنكار أو نحو ذلك لأن الضم بأن المجتهد إذا تكلم وانتشر قوله إن البقية توافقه خصوصا إذا لم تظهر بعض الأسباب السابقة التي ذكرناها من إنها مانع من الاعتراض أو إبداء المخالفة الحجة الثالثة ولأن الساكت عن الحق شيطان أخرث وهذا ينبه عنه المجتهد والحقيقة إخوان دايماً ما بيأتي البلاء بسبب سكوت العلماء دائما ما يأتي البلاء بسبب سكوت العلماء ولهذا يحضرني قول الشيخ محمد بن الخضر حسين عليه رحمة الله شيخ الجامع الأزهر الأسبق يقول صلاح الأمة في صحة أعمالها او في صلاح اعمالها وصلاح اعمالها في صحة علومها وصحة علومها في ان يكون رواتها وحملتها امنا فيما يحملون ويرون لا. تقول ايه خلاص مخصوصا في الحقيقة ان النفس بتميل الى التخلص من القيود أو بيتجنح إلى التساهد وإحنا الحمد لله الأصل عندنا التسهيل والتيسيل لأن ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما لكن بشرط ما لم يكن إثما وأصبحت الآن أفعال الناس حجة على الإيه؟ حجة على الشريع يعني أحد يقول لك آه فوائد البنوك حلال وعلى إيه مسؤوليتك انت؟ الله عز وجل يقول أمنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم يلقي ببعض الشبهات على الناس التي هي أوهى من بيت العنكبوب ثم يقول على مسؤوليات إذن أصبحت جرأة غريبة ربما يعني طبعا سببها ضعف الدين ويعني نقص اليقين إلى غير ذلك مما نسأل الله عز وجل منه السلام فالأصل إن العالم لا يسكت عن حقٍ ولا يسكت على باطل قطوى إلا فالطامة بتكون كبرى طامة تكون كبرى يعني أذكر لما تكلم في مؤتمر التنمية وكان عن مسألة لا مش مسألة تلكتان أصبحت مسألة تلكتان مسألة محتملة لكن لما العلماء لم يقفوا فيها وقفة رجال العلم بحق فتح الباب بعد ذلك للخوض فيما هو معلوم من الدين بالضرور فتكلموا أولا في مسألة شهادة المرأة كيف تكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وقال قائلهم نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه لأنه كان له قدم صدق في الدفاع عن الإسلام في بعض الأوقات كان يقول ابنتي خريجة كلية الأداب كيف تتساوى شهادتها مع شهادة البواب يعني حتى مجرد ان شهادتها تتساوى مش تكون على النصف من شهادة الرجل هذه بالنسبة له مستنكرة هي الشهادة الأصلي فيها إيه؟ الرؤية يبقى الاعتبار بالرؤية مش الاعتبار بالشهادة الشهادة اللي معها ماجستير أو دكتوراه والتاني بواب أو معهوش حاجة خالص قضية قضية رؤية واحد شاهد يعني شاهد شيء رأى شيئا فحدث بما رأى ايه علاقة الشهادات في المسألة دي؟ فوحنا طلبينه يعمل تجربة معينة ولا يلقي محاضرة في باب وما يعرف في حاجة ولا؟ لكن هو فبدوا يتكلموا في المسألة مع ان القرآن نص على ذلك فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان يقول لك ده ده في باب الايه الدين فقط من قاله في باب الدين فقط تم النفس السلام قال في سبب نقصان عقل المرأة أليست شهادتها على النصف من شهادة الرجل يبقى طيب هذا عام ثم إن الله عز وجل ذكر الإيه؟ العل في ذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والمرأة بطبيعتها العاطفة عندها أغلب من العقل فلأجل هذا كانت شهادتها على النصف من, من شهادة الرجل المسألة كما قلت متعلقة بالرؤية والرؤية يستوي فيها كل صاحب بسط لكن لاجل هذا الضعف عند المرأة قدمت شهادة الرجل عليها شهادتها وجعلت فبدأوا يتكلموا في مسألة كي يكون حظ المرأة من الميراث نصف حظ الرجل والمرأة الآن بتنفق في البيت أكثر مما ينفق الرجل ثم كان الاعداد للمؤتمر المقبل بعرض قضيطين للمناقشة ضمن جدوى الأعمال المؤتمر المقبل الأولى تجريم تعدد النساء طيب ما الذي حمل هؤلاء على هذا التمادي؟ إلا سكوت العلماء قلنا مسألة الختان مسألة يعني الأدلتها ليست قطعية لكن عندما نصل إلى الأدلة القطعية قصوصا لما تكون في كتاب الله عز وجل ونرى من يطعن فيه أو يعكر عليه أو يحاول الخروج عن دلالتها فخرجنا عن كل ما يتعلق باسم الإسلام فلو إن علماء المسلمين خصوصا المسؤولين منهم وقفوا الوقفة التي كانت تجب عليهم وأعلنوا ردة من يتكلم في هذه المسائل وإن لينكر حرف من كتاب الله عز وجل فهو كافر مرتد حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لو فعلوا ذلك لهاب الناس أن يتكلموا بعد ذلك في مثل هذه الأمور ولكن كما يقال ويفتخر بأنها فرعن طيب فرعون في أول أمره لما لم يجد أحدا يرده تماد في بطل وأصبح المثل المشهور قالوا الفرعون اشفر حد هو ده الحصل. خصوصا لما يكون التطاول على كتاب الله عز وجل وعلى انقطعيات من دين الله تبارك وتعالى سببها ايه سكوت العلماء حفاظا على الكراس ودي مصيب فانما طبعا ظننا بعلمائنا السابقين في عصر الاكتهاد او عصور الاكتهاد والحمد لله في هذه العصور ايضا أنه كما قال المسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه فالأرض لا تخلو من قائم لله عز وجل بحجة حتى ولو كان واحد فقط فهذا يعني يطمئننا أن الحق وإن كانت للباطل جولات إلا أن الكلمة العليا والأخيرة إن شاء الله ستكون للحق بوعد الله تبارك وتعالى بهذه الأمور الثلاثة رجح الدكتور النملة رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور من كون الإجماع السكوتي حجة ولكنها حجة ظنية ليست حجة قطعية كما قال الحنفية رحمهم الله تعالى ثم أطال النفس في الرد على المخالفين بما اختصرته في سابق كلامي تعليقا على الرأي الأول الذي قالوا فيه بأنه ليس بحجة ولا إجماع هذا كان ينبغي أن يتكلم المصنف في مذهب الصحابي بعد هذا لما يتعلق بمسألة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أنه أرجأ ذلك إلى ما بعد الدليل الرابع وهو شرع من قبلنا فنلتزم بترتيبه ونكتفي بهذا القدر حتى لا ندخل في جزء من شرع من قبلنا ثم نقطع الكلام لكي يكون الكلام متصلا في اللقاء المقبل إن شاء الله حول الدليل الرابع وهو شرع من قبلنا